فهی ای ای ای ای ای ای ای Thank you. ca l ذكر بعد اذ جاء لَكِنْ كَثِيرٌ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ لَذُلُّوا ذِلَّةً مُّحِيطَةً كَذَلِكَ كُتِبَ بِهِ فؤادَكَ وَرَتَّلْنَا بِالْقُرْآنِ be کله <muchas> په دې say سبيلا ألم تغلق It's No, no, no. وسمزح بحمده جعل في السماء سلاما والذي ف ولَ يقوت في get اي كايو بما صدعوا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنه مستق